وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعطذنا لهم عذابا أليما يا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 فإن كرهتوهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا